بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك الذين استكبروا من قوم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أتعلمون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم